119. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 117. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن 119. وكانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 110. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالوالمين ولا تجدنهم احرفا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحذه من العذاب ان عمر 112. والله بطير بما يعملون 113. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مَنْ كَانَ عَدُوَ لِلَّهِ وَمَلائِكَتِه وَرسُ لِهِ وَجِبِرِيلَ وَمكَلَ فَإِن اللَّه عَضُول للِكَافِرِي وَلَقَدأَن زَلناَا إلَيْكَ آيَةٍ 119. وما يكفر بها إلا الفاسقون 110. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 111.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 117. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 118. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به 111. لا أحد إلا بإذن الله 112. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 113. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 114. ولبئس ما شروا به أنفسهم 111. لو كانوا يعلمون 112. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير 113. لو كانوا يعلمون 114. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا